الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله على نعمه القران الحمد لله على نعمه الايمان الحمد لله من الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو نور السماوات والأرض امتن على أمة محمد بكتاب سماه نور سماه النور وأرسل إليهم نبيا هو نور مبين ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أخلص في تبليغ رسالة ربه إلى أمته حتى بلغ به سر النجاة على سفينتها من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوات الله وتسليماته على هذا النبي وعلى كل اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى ال كل وصحبه ومن اتبع هداهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوه المسلمون يقول رب الارض والسماء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 صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به او قال ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي صلوات الله وتسليماته عليه ايها الاخوه الاحداث اذكركم بما كان في لقائنا الفائت حين طفنا مع ايه سوره الفاتحه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كذرع أخرج شطأة فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار قعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أمثرة وأجرا عظيما التقينا مع هذه الآية ومن خلالها ومن خلال نافذ هذه الصورة نظرنا الى مقومات النجاة والنجاح في أصحاب محمد واستخلصنا منها انهم كانوا يستحقون بجارات بجدارة ان يقتدى بهم وان تستنى الندى ولكني مجرد ان انصرفت مجرد أن انصرفت من الخطبه وأثناء الصلاة تحققت أني تكلمت عن الصفات الشخصية والسمات التي توصف هؤلاء في عبادتهم وعلاقتهم مع الله وجانبا من علاقتهم فيما بينهم ولم, ولم يقدر الله أن نتكلم عن أول جملة فيها اشداء على الكفار وحناء بينهم لم نتناول هذه الجملة التناول الذي تستحقه فرحت أتساءل خلال جمعتين أو ثلاث هل يحق لنا أن نترك هذه الجملة ونمضي في طريقنا وقد بدنت بها الآية وقد تكررت هذه الصفة في أكثر من موضوع من كتاب الله أشداء على الكفار رحماء بينه فوجدت الآية التي صدرت بها القبة في سوره المائدة التي ينذر بها ربنا الامه في جميع أحوالها وعلى مستوى كل أجيالها يا أيها الذين آمنوا من يرتد عن دين فسوف يأتي الله من قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائل فقلت لابد أن نلتقي ونجيب على سؤال فرض نفسه كيف ربى محمد أصحاب صلى الله عليه وسلم كيف ربى محمد أصحاب صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى مستوى القمه والتفوق والنجاح في عين الله وفي الواقع العملي الذي درتناه وعرضناه. ولا بد أن ندرسه ولا بد أن نتعرف عليه حتى لا تقول الأبساقون حتى لا تقول المنافقون حتى لا يتطاول الحجبة الذين يقولون ماذا يعنينا دراسه عقبة ابن نافع قالوها الفجرة يقول لك ندرس على أبنائنا عقبة ابن نافع لماذا ندرس هذا الرجل ويقولون عنه أنه متعثر فتح إفريقيا. نريد أن نعلم أولادنا في السن الصغير في الابتدائية أنهم يخرجون ليجاهد ويفتحون أمريكا هذا منطق يسأل هذا السؤال لأنه مريض القلب تقيم العقل لا فهم له ولا إيمان عنده ولا دين يقيم له لسانه ويقوم له خطوات حياه يتطاول, يتطاول على الجيل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري خير خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ان كانوا هم خيرة الرجال فبمن نقتدي إن لم نقتدي بهؤلاء وكيف نقتدي اذا لم نتعلم وندرس سيرتهم ومن سماتهم وسماتهم وندرس اوصافهم التي أهلتهم لينجحوا في الدنيا والاخره وجدت نفسي انهم تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتاب الله تلاوه ومدارسة وفهما وتطبيقا تلقوا ذلك في بيوت الله بيوت امن الله ان ترفع مكانتها في السماء في القمة بيوت لها شرفها ولها مكانتها فيها تستقبل أنوار السماء وفيها تصعد أعمال العباد الصالحين هذه البيوت تربى فيها أصحاب محمد ألم تسمع حول الله عز وجل يسبح له فيها بالغذو والآصال في بيوت أدن الله أن ترفع ويذكر فيها سمي يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال رجال لا كلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله ينزق من يشاء بغير حساب فهذه محاضد الترفية التي أنشأ فيها محمد أشرف الأجيال وأفضل الرجال الذين تهد لهم القرآن وارتفعت مكانتهم في عين الله واعزهم الله وامدهم الله بتأييد منه ونصرة من عنده وامدهم بجند من عنده لا يملؤها الا الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه هذه في محاضنه وهذه مدارسهم وهذه جامعتهم رباهم فيها محمد يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يقولوا يعلمون يتلو عليهم آيات الله فيفهمونها ويعشقونها ويحبونها ويعاكشونها ويتعلقون بها بقلوبهم حبا وبجوارحهم عملا وبعقولهم فهما هؤلاء هم الرجال وهذه تربية محمد وهذه مدرسة محمد هؤلاء هؤلاء في بيوت أذن الله أن ترفع يسبحون فيها بالغدو والآطال ذكرا لله وإقامة للصلاة هم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إذن هم ناجحون في تجارتهم لم يعتزلوا في المساجد ويتركوا الدنيا وإنما نجحوا في تجارتهم لكن تجارتهم وانشطتهم التي نجحوا فيها واقاموا بها الدنيا وعمروا بها الأرض وبلغوا السماء ولم يتسولوا بلغوا السماء حين نجحوا في تجارتهم وزراعتهم وانشطتهم ومع هذا لم يلههم ذلك عن ذكر الله لم يلههم عن ذكر الله لم يشغلهم عن بيوت الله لم يلههم عن ذكر الله هم موصولون بالله وهم يمارسون أنشظة الحياة قلوبهم موصوله بالله لأنهم عرفوا أن الله الذي هو نور السماوات والأرض وجاءت هذه الآية في سوره النور وجاء بعدها في بيوت وجاء بعدها رجال علموا أن الله هو الذي يغذي القلوب بنور السماوات والأرض كما أن الله غذى السماوات والأرض بنور الشمس وضياء القمر، فهو الذي يغذي القلوب بنور العلم ونور الشكمة ونور الرحمة ونور الإينان الله هو الذي يمد القلوب بكل هذا هؤلاء استقبلوا أنوار السماء في البيوت ومع هذا في تجارتهم وفي أنشطاقهم لا يحرمون أنفسهم من نور الله كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان في سند الحسن عن أبي ذر عليك بتلاوة كتاب الله وذكر الله فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء هؤلاء فهموا فهموا أن أنوار السماء تستقبل في المسجد علما وحكمة وتهديبا للنفوس وفهموا أن أنشطة الحياة لا ينبغي أن تمارس إلا بقلوب موصولة بالله بذكر الله هم في المساة يستقبلون أنوار السماء علما وحكمة وتطبيقا وتهذيبا للبوس وفي تجاراتهم وأنشطتهم يتصلون بالله نورا ذكرا لله لا يفارقهم هذا فهم أصحاد رسول الله صلوات الله وصليماته عليه وعليه أجمعين هؤلاء لا تنهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة إقام الصلاة إقام الصلاة. إقام الصلاة هو الذي يثبت القلوب في الشدائد والكربات اقام الصلاة هو الذي تواجه به الصعوبات وتدار به الأزمات أقول إقام الصلاة لك أيها المسلم وللأمة المسلمة هو الذي يثبت هذه الأمة في مواجهة الكربات وفي إدارة الأزمات الم تقرا قول الله تعالى إن الإنسان قد فهلوعا إذا مسته الشر جشوعا وإذا مسه الخير منوعا هذه اهتزازات نفسيه من طبيعة البشر من ضعف الإنسان يهتز ويتزلزل. ان كان في نعمه يتراقصون في فطر وفي بعد عن الله وان كانوا في محنه يترنحون, يترنحون في هزال وفي لكن الرجال لا يترنحون امام الازمات ولا يفطرون ولا يفرحون امام النعم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الا المصلين الذين هم على صلاتهم جائبون والذين في أموال الحق هم معلوم هي مقاومات الرجوله صلاه تصونهم من ان يهتزوا امام الكربات او يحاروا امام الازمات فينجحون في ادارتها لو اقاموا الصلاه واداموا قيامها ولو ادوا الزكاه هم يدركون ان اداء الزكاه هو بناء الامه بالتكافل والتكامل ولن تنجح امه الا اذا تكافلت وتكاملت كما انهم يدركون ان الامه لن تنجح الا اذا تراحمت وتعاطفت فيما بينها لكنها عواطف يحكمها القرآن، عواطف عواطفهم عواطفهم تقودها السماء. إذا كان ولا بد للإنسان أن يحب وأن يكره، فليحب ما تفعه، فليحب ما ينفعه. وإن كان لا بد أن يكره، فليكره ما يهذله وما يحقره. إن الله قال يحبهم ويحبونه. إذن همة العواطف عندهم أنهم يحبون الله الله يحبهم فيمدهم بنصر من عنده ويرزقهم التمكين والتأييد ويؤيدهم بجنوده التي لا يعلمها أحد ولله جنود السماوات والأرض بجنود لن ننكرها حب الله تأييد أسرة تمكين وهذا موجود موجود في الايه التي تلوناها الا ان حزب الله هم الغالبون يغلبون بتاييد الله ويغلبون بنصره الله ويغلبون بتمكين الله ويغلبون لان الله ينيرهم ينير لهم الطريق جاهدوا انفسهم فانار الله لهم الطريق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين جاهدوا انفسهم وحكموا عواصفهم لكتاب الله أو احتكموا في عواصفهم لكتاب الله ولهدف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم الله الإمام مالك حين قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها به أولها أقول قولي هذا وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولك الحمد لله رب العالمين والعقبة للمستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا رسول الله سيد الاولين والاخرين وامام الانبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى اله وصحابته ومن اتبع هداهم باحسان الى يوم الدين وبعد أيها الاخوه الأحباب هكذا ناتذتنا على القرآن وهكذا مسيرتنا مع القرآن والقرآن نؤكد ونكرر ولا ننسى أنه كتاب توعيه وكتاب تربية وكتاب تعليم محروم محروم محروم من خرمه من تعليمات القرآن وتع وعلم القرآن محروم محروم محروم من حرم من حكمة القرآن محروم محروم محروم من حرم من معايشة القرآن مغبون مغبون المهزوم المهزوم من حرم معايشة القرآن ملعون ملعون ملعون, ملعون, ملعون من كره هدي السمع خميرة الخير عند أمة محمد التي صلح بها أولها ويصلح بها آخرها يخافون يوما تتقلب فيه تتقلب فيه القلوب والابصار هذه خميرة الخير هذه هي شعلة الطاقة في قلوبهم وشعلة الطاقة في قلوب الأمة التي تريد أن تنهض وتواجه الصعوبات والتحديات للحاقدين على أمة محمد يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار قرأ القرآن وفهموا ما جاء فيه والقرآن جاء بعلم لا يضافى عما يكون يوم القيامة تفصيلا لا يغفل عنه إلا جاهل أو محر تكلم القرآن عن أهوال يوم القيامة أدوان لا يقوم لها لا تقوم لها الجبال المسكة الأظهار الأبرار الذين لا يعصون الله ما أمرهم وليست عندهم شهوة لا شهوة لضعان ولا شراب ولا نكاه ولا شهوة لاستعلاء ولا تسلط ولا تكبر ولا سلطة ليس عندهم هذا ومع هذا مع طهرهم وعفافهم وطاعتهم الدائمة لله يوم القيامة يقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك الانبياء الذين عسمهم الله عن المعاصي والشهوات والشبهات واطاعوا الله حق طاعته دعوه كل نبي يوم القيامه سلم سلم اللهم سلم اللهم سلم سلم هذا اليوم هم يستحضرونه في قلوبهم لا يغيب عنهم لحظه فيخشون الله ويخافون لقاء الله فيتزودون بكل ما ينصرهم في الدنيا ويرحمهم به ربهم يوم القيامة ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحبابه من أمة محمد يقول لكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول لكم لا تغفلوا عن يوم القيامة إياك أن تقول أن يوم القيامة بعيد لأن هذا قول الكفار مثل هذا الوعد يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين تكررت تلك مرات في القرآن إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا هذا شأن الكفار فلا نتشبه بهم لأن التشبه بهم في صفة من صفاتهم فجور كما قال العلماء الفجور هو الكفر أو فعل الكفار وإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم الفجور هو الكفر أو فئل الكفر يذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك إياك أن تحسب أن الساعة بل يؤكد قسما عليه الصلاة والسلام لتقومن الساعه انتبه انتبه إن كنت تاجرا إن كنت زارعا إن كنت مواطنا لا تراعة ولا صناعة ولا عمل له. أي كان شأنك انتبه إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان توبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يأيانه أو قال فلا يأيانه ولا يتبايعانه قلت في, السوق في المحل في التجارة القمس مفروب واحد بيجيش واحد يتطرج قلت تقوم الساعة فلا يقويانه ولا يتبايعان لا يدركان ان ينتهي كل من عملي والحديث في البخاري لتقومن الساعه وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا ياويانه ولا يتبايعان ولتقومن الساعه ايها الراعي ايها الزارع ايها الذي يشتري لبن ولتقوم النساء وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يشربه سبحان الله حلب اللبن وحمله في يده لكنه لم يدرك شربه لأن الساعة تقوم عليه وقد انصرف الرجل بلبن لقحته عيناقته فلا يشربه لتقوم النساء وهو يليط حوضه يوليط حوضه يسوي الحوض ليجمع فيه الماء ليشرب فيه الإبرة أو الابهره أو يشرب منه لتقومن الساعه وهو يوليط حوضه فلا يسقيهم أو فلا يسقي في فيه لست مزارعة لست راعية لست لا لتقومن الساعه وقد رفع أحدكم قعمته إلى فيه فلا يأكلها أينما كنت؟ أينما أياً كانت صنعته، أياً كان عملك؟ لتقومن الساعه وقد رفع أحدكم أحدكم كل الناس لا تجاره ولا صناعه ولا زراعة ولا مهنة ولا كبير ولا صغير ولا وزير ولا غفير لتقومن الساعة وقد رفع أحدكم طعمته إلى فيه أي إلى فنه فلا يأكلها إذا ستقوم بغته وتتأثين فجاه، فلماذا لا نستعد لها؟ إن الذي أمد أصحاب رسول الله ويمد ويمد الرجال الذين تبنى عليهم الامم وتنهض بهم الامه إنما وقود طاقتهم وحركتهم في نجاحاتهم في الدنيا أو في نجاحاتهم في مجاهده انفسهم من خوفهم من لقاء الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بشرى ووعف كريم من رب الارض والسماء من ارادها فليقتدر سيد الانبياء وباصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعينا لا ينفد وقره عين لا تنقطع ومرافقه نبيك في اعلى جمال الخلد ومرافقة نبيك في أعلى جنار الخدج اللهم هيئ محمد أمر رشج يعج فيها اهل الطاعه ويذك فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم ارد أمة محمد إليك ردا جميلا اللهم ارد أمة محمد إليك ردا جميلا اللهم رد امه محمد إليك ردا جميلا اللهم خذ ايديهم ونواصيهم، وقلوبهم اليك اللهم خذ بايدي امه محمد ونواصيهم وقلوبهم اليك اللهم خذ بايديهم ونواصيهم وقلوبهم اليك اللهم انصر الاسلام واعد المسلمين اللهم انصر الاسلام واعد المسلمين اللهم انصر الإسلام واعد المسلمين اللهم عليك باعدائك عداء الدين اللهم عليك باعدائك عداء الدين اللهم عليك باعدائك عداء الدين اللهم من كادنا فكذب ومن دغوا علينا تقوب ومن أرادنا والإسلام والمسلمين لسوء فردده علينا ومن أرادنا والإسلام والمسلمين لسوء فردده علينا ومن أرادنا والإسلام والمسلمين لسوء فردده عليه اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدميرهم واجعل الدائره عليهم واجعل سرانا عليهم ارنا فيهم عجائب قدرتك ارنا فيهم عجائب قدرتك ارنا فيهم عجائب قدرتك وباسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وتوبوا إلى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وهي مصداق الله الشرور لا ينتصران الشرور نعوضهم بالنصران إلى أموالنا ونصالحها واللهم صل على محمد الله عليه يقيموا حالوا سو سو صفوفا ترتو تقبلوا على الله بقلوب خاشعه الله اكبر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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تسرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين, قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالنعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلطون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ وَتَسْوَدُّ الْوُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله أكبر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 الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء.